بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى عبس وتولى ان وَماَا يدرِركَ عَهُ يَزك أَْ يَذكر فَتَثَعَهُ الذِكرا وَماَا يُدرِركَ عَهُ يَزك أَوْ يذك فَةَثَعَهُ الذكرا أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَن جَاءَ يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهها وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة في صُحْبٍ مُكَرَّمَةٍ نُطْفَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ دَرَّه قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ثُمَّ اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما امره كلا لما يقضي ما امره فلينظر الانسان إلى طعامه أََّ صَبَابن الْمَآصَب أََّ صَدَبماء صَبثُمَّ شَقَقُ الأْض شََّّ فَأَبَثنَ فِيهَا حَبثَُّ شَقَقُ الأرْبَ شَقَّ تَأَابَثناَا فيِيهَا حَبّ وَعِلَبَوْ وَقَضْباَ وَزَيتُ لَ وَونَخْنا وَوحَدَائِقَغُلبَوْ وَفكِهَ تَْ وَأَببااء وَعِلَ بَوْ وَقَضبَا وَزَيتُ لَ وَلَخْلَ وَوحدَائِقَغُلبَوْ متاعن لكم ولانعامكم متاعن لكم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخة فاذا جاءت الصاخة يوم يفرز المرء من اخيه يَوْمَ يَتَظَلَّلُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يغني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وَوج يَومَائِذٍ عَلَهَا غَبة تببحقُهاَا قَره وَوجوه يونَئِذٍ عَهَا غَبَة تببحقُهاَا قَح أُلائِكَهُكَفرََة الفَجرة أولئك هم